اي الساعة ربتي القمر وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواء وكل أمر مستقر ولقد جاء من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر الأبصار يخرجون من أبصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر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 تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت تمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا إذا اللَّهِ فِي ضَلَالٍ وسعر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أشر سَيَعْلَمُونَ وَدَمَّنَ الكَذَّابُ الأَشِد إِنَّا مُرْسِلُونَ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فلا صاحبهم فتعاقف عقر فكيف كان عذابه ونذر إن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 سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم, فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر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 فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءكم في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر من الساعة موعد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 ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر